يقول هذا السائل نرجو من فضيلة الشيخ أن يبين لنا ما هي الأسباب التي تجعل, الأسباب التي تجعل الإنسان يحب الله ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم هذه مسألة عظيمة هي من أعظم المسائل وأحيل طلبة العلم فيها إلى مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله عندما تكلم عن منزلة المحبه محبة الله عز وجل عقد فصلا بعنوان الأمور الجالبة لمحبة الله وذكر تحته عشرة أمور عظيمة جالبة لمحبة الله ذكر تحته عشرة أمور عظيمة جالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى منها معرفة الله جل وعلا بمعرفة أسمائه عز وجل وصفاته ومنها الاكثار من ذكره جل وعلا بالأذكار المشروعة الماثوره ومنها الدعاء الذي هو مفتاح كل خير يحبه مفتاح كل خير في الدنيا والاخره ومنها العنايه بالعبادات والمحافظه عليها والمواظبه عليها في اوقاتها ولاسيما فرائض الاسلام قد قال جل وعلا في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه وذكر منها أيضا العناية بالقيام ثلث الليل الآخر ذكرا ودعاء ومناجاة واستغفارا ومنها مجالسة أهل الفضل والخير والنبل فذكر الإمام بالقيم رحمه الله أمور عشرة عظيمة جديرة بالتأمل والفهم والعمل والتطبيق نعم أحسن الله ليكم كيف يوفق العبد لمعرفة مداخل الشيطان مداخل الشيطان كثيرة ليست مدخلا واحدا وإنما هي مداخل والشيطان له طريقة في إغواءه لبني آدم وهي أنه يشام الإنسان وينظر في ميولاته ورغباته بين وقت وآخر فإذا وجد عنده ميلا للتدين سلك معه طريقا وإذا وجد عنده ميلا للانفلات أيضا سلك معه طريقا ولهذا قال أهل العلم إن مداخل الشيطان مع كثرتها وتعددها ترجع إلى مدخلين وهما الشبهات والشهوات ترجع إلى مدخلين وهما الشبهات والشهوات ومدخل الشبهة يسلكه مع من عنده تدين ومن ومسلك الشهوة يسلكه مع من عنده شيء من التفلت والسلامة من المدخلين بالعناية بالعلم النافع والعمل الصالح فبالعلم النافع يسلم العبد من الشبهات وبالعمل الصالح يسلم من الشهوات ولهذا جاء في سورة الفاتحه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والمنعم عليهم هم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح وبالعلم النافع ينجو العبد من الشبهات وبالعمل الصالح ينجو العبد من الشهوات نعم أحسن الله ليكم هل يجوز تسمية البنت رجاء؟ رجاء معناها الأمل أو الرغبة وهي تحتمل رجاء يعني خير ورجاء غيره فالله تعالى علم لكنها يعني ليست تحمل معنا معينا محددا يعني حتى يقال إنه يحمد مثلا في الجملة أو يذم لأن تحتمل رجاء خير وتحتمل أيضا رجاء غيره فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا نعم أحسن الله لكم يقول هل حديث أبي سعيد الخدري في قوله قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال أليس يدل هذا على أن الله في السماء أو يستدل بهذا على أن على أن الله سبحانه وتعالى في السماء بالمئات بل بالآلاف كما قال ابن القيم رحمه الله في نونية قال والله قال يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفان امنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير فالأدلة على علو الله سبحانه وتعالى جل شأنه وأنه في في السماء ومعنا في السماء على السماء مستوى على عرشه باء من خلقه جل شأنه كما أخبر عز شأنه الرحمن على العرش استوى نعم والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يلهمنا أجمعين رشد أنفسنا وان يصلح لنا شأننا كله وأن يغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنه اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها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 ونعوذ بك من شر كل دابة أنت تآخذ بناصيتها اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما ولا تكننا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح إمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا لهداك